يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْنَاهُمَا مَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ وإسمهما أكبرن فيهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قل العفو كذلك يبين قوله الان ان تخوت